لعد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع لقال وقيل لعد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل لهلك نكرت الوداد يا كيف صاروا اعادي وتقول رميت البعاد وانت فوادك عليل وانت فوادك عليل وامك حرام هسه هذه طيب الكرا والرقادي شافت ضنا ه المراد ليل المفارق طويل ليل المفارق طويل